لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م ولا ت ح س ب ن ا ل ل ه غ ا ف ل ا ع م ا ي ع م ل ل ل ا ا ظ م و ن إ ن م ا يؤخرهم ليوم ت ش خ ص فيه ا ل أ ب ع ي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدتهم هواء و أ ن ذ ر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا إ ل ى اجل إ ل ى اجل قريب نجب دعوتك, دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم ا ل أ م ث ا ل وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين, مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران, سرابيلهم من قطران م و ش س و ج و ه ه م النابلسي ا للعلوم ه ن ف الاسلاميه كسبت إن ا ل ه سريع ل ح ا هذا ب ب غ ل ل و ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ب ي ه